وما يُطِعِ الله ورسوله يدخله جنات تَجْرِي جنات تجري من تحتها يَتَوَلَّ وما يتولى يعذبه عذابا أليماً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 وعدكم الله اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَٰذِهِ فَعَجَّلَ لَكُمْ هَٰذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ لِتَكُونَ وَلِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا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 ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطاه فازره فاستغلظ فاستوى, فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار